شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وجزاؤهم بما صبروا جنتهم حريرة متكئين فيها على الأرض. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء